وَالَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِهِمْ أَفْكَرَاءَ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 وَهُوَالَّذِيأَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا يُكُلُوهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ وَالزَّيْتُونُ وَالرُّمَّانُ مِثْلُهُنَّ وَغَيْرُ مِثْلِهِنَّ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 129. كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مبين